الوحدة الثالثة الطبيعة والرياضة الدرس الأول أهمية البيئة وحب الحيوان واحد استمع إلى العبارات الآتية فأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، تلوث المئة اثنان، الغابات ثلاثة، ازدياد عدد السكان أربعة، حب الحيوان خمسة، الحدائق الجميلة ستة، النفايات في البحار والأنهار سبعة، دخان المصانع والسيارات